Bismillahi حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد علم لا تدري بِذَنِكَ أَمْرًا فَمَن بَلَغَ مَا أَجَلَهُ فَأَمْسِكُوهُ أَوْ What I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 فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل وَاللَّا إِيَا إِسْنَ مِنْ, من نِسَائِكُمْ إِنِ فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولا mm -hmm. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ وإن كن أولاك حم فأنفقوا عليهن حتى يضن حملهن فإن أضن وإن تعاشرتم فسترضع لهم لا يكلم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها وأسلفها حسابا غا الذي يقوري <تصفيق> الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي and